وحده هو شريكه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرهه المشركون صلى الله وتربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله انما يجري من احداث انما يجري من احداث في الارض المباركه في ارض القدس الشريف انه لامر يجعل الكثيرين يتجرعون الغل ويذوقون مراره الخذلان وهو امر ليس بالجديد في نوعه لكنه جديد في طريقته وفي صلته الى الحد الذي جعل كثيرا من المسلمين يهزون بما لا يعرفون عباد الله لقد ملل المسلمون الصادقون وسئموا من كلام الاعلام لقد ملوا التحليلات والتصريحات والمؤتمرات انهم يريدون ان يروا عملا يشرف هذه الامه وهو موجود وهو موجود الى قيام الساعه نسال الله جل وعلا ان ينصر المجاهدين لنا ايها الاخوه مع هذه الاحداث وقفات إننا نريد أن نخرج بنا وبكم جميعا من سماع الكلام الممل ومن رؤية الأحداث الدامية نخرج لنقول أولا قضية فلسطين قضية إسلامية ونريد أن نؤكد هذه القضية يا عباد الله مهما حاول المراوغون تغيير هويتها من خلال التاريخ نعلم ان هذه القضيه تعرضت الى محاولات مسخ كانت الاولى ان تحول من قضيه اسلاميه الى قضيه عربيه وهذا هو اول الذل وقد نجح الاعداء الى حد كبير في هذه العمليه وهذه المحاوله ولكن يا ابا الله ويئب المؤمنون وكانت المحاوله الثانيه تحويلها من قضيه عربيه الى قضيه فلسطينيه بحته انها قضيه وطنيه وان لليهود والنصارى والمنافقين ان يحصل لهم ذلك وكانت اخر هذه العمليات والمحاولات وهي مضحكه مبكيه هي تحويل القضيه الى قضيه ياسر عرفات كل هذه العمليات والمحاولات مآلها الى فشل لانه لا زال طائفه من هذه الامه على الحق مهما لقوا وان انتها هذا ماض الى يوم القيامه ولو كرهه الكافرون ولو كرهه المنافقون الوقفه الثانيه ما نسمع ونرى من الصلاه اليهودي والممارسات الحيوانيه تجاه هذا الشعب الاعزل انما هو تاكيد للحقائق الشرعيه والقدريه ان اليهود لا ينفع معهم مفاوضات لا سلام ولا تضبيع وان اللغه الوحيده التي تصلح للتفاهم معهم هي لغه حماس ولغه الجهاد وانه يجب علينا ان نفهم معنى ان الجهاد ماض الى يوم القيامه لقد اقتضت حكمه الله جل جلاله ان يتصارع الخير والشر الى يوم القيامه فيا ترى كيف يكون الصراع بلا جهاد وقتال ودماء قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ويقول صلى الله عليه وسلم بعدت بالسيف بين يدي الساعة ولكن يجب أن نعلم أن الجهاد له أسبابه والجهاد شرف لا يؤتيه الله إلا لمن كان يستحقه قد يكون من عقوبة الله عز وجل لهذه الأمة لما أسرفت في الشهوات وخرجت الى الدنيا ان الله عز وجل يعاقبها بوجود عقبات كبيره تحول بينها وبين جهاد عدوها وما اكثر الجواثيم وما اكثر الجواثيم الرابضه على صدر هذه الامه تحول بينها وبين جهاد عدوها لقد اثبت اخواننا المسلمون من ابناء الشعب الفلسطيني اننا نملك قوه عظيمه كما نراه من التضحيه والتسابق على الشهاده امر لا يستوعبه كثير من الناس ولا يفهمه الا من عرف طبيعه هذا الدين وقرا تاريخ المسلمين المليء بالبطولات والعزه والكرامه شعب اعدل يذيق اليهود المدججين بكل انواع السلاء المتطور والمصنوع في امريكا يذيقونهم العذاب الشديد ويدعلونهم يعيشون في رعب في رعب دائم والله اكبر والعزه لله وللمؤمنين الوقفه الثالثه الانتفاضه مضى على الانتفاضه ما يقارب السنه والنص وهي تمثل اراده شعب يرفض الاحتلال والذل ويصر على تحرير الارض الاسلاميه من نجس اليهود ما هنا خذلهم الناس كلهم ولقد تكسرت على صخره الانتفاضه كل المحاولات وكل الخيانات وكل الجهود التي تريد ان تجعل من هذا الكيان الغريب المسمى باسرائيل كيانا طبيعيا في قلب العالم الاسلامي لقد قالت الانتفاضه للعالم كله ان الجهاد ماض الى يوم القيامه والمقاومه مستمره ما استمر الاحتلال لقد قطعت الانتفاضه الطريق على كل الاسباب التي تغصخ الاحتلال وتثبت اركانه وتضي عليه الشرعية إن أهم إنجازات الانتفاضة هي وقف التداعيات الناجمة عن المفاوضات لقد خلقت الانتفاضة رأيا عاما شعبيا يعطي للناس ويبين لهم مخاطر المفاوضات مع اليهود فلولا الله ثم الانتفاضة لقد قضت المفاوضات قضاء مبرما على سرفه حقوق الشعب الفلسطيني في العوده الى وطنه الذي اخرج منه ظلما وعدوانا ولولا الانتفاضه لتمكن اليهود من تهديد الوجود الفلسطيني في الضفه والقطاع مما يمكنهم من تصفيه القضيه برمتها لصالح اليهود كما ان من انجازات الانتفاضه تلك النقله النوعيه التي احدثتها في ذهن الشعب الفلسطيني حيث ان التعبئه الاعلاميه للمفاوضات كادت ان تقتل في الشعب الفلسطيني روح الجهاد وحب الشهاده في سبيل الله وما من شك ان الروح الجهاديه لدى المجاهدين من حماس والجهاد قد انتقلت الى كل الشارع العربي والاسلامي مما سيكون باذن الله اثرا عظيما ان شاء الله تعالى وستشكل ايضا بل ستصوغ مستقبل هذه الامه على على اسس جديده من العزه والكرامه لقد ذكرت الانتفاضه الامه الاسلاميه بان العزه لله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ذكرتكم بقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الوقفه الرابعه وقفه مع الغرب لقد بات الغرب وعلى راسه امريكا يتصرف اليوم مع قضايا المسلمين وخاصه قضيه فلسطين بكل تبجح فالصراع في رايهم هو بسبب العنف الفلسطيني الذي لا بد ان يتبعه انتقام يهودي لقد صار هؤلاء الصهاينه ان صار نسخه طبق الاصل من شارون السفاح ان موقفهم اليوم انما هو احتقار كامل للعرب اشتقار كامل للعرب والمسلمين وهم يسعون جميعا الى تثقيف شباب سي حماس والجهاد وان لهم ذلك ومع ذلك فانه مع الاسف لم يزل بعض المسلمين يؤمنون من اعدائهم خيرا ويرجون منهم سلامه وانه لمن الخزي الاكبر ان يجتمع وزراء خارجيه الدول الاسلاميه ليعرفوا الارهاب قبل ايام فلا يستطيعون الى ذلك السبيله لان فاقد الشيء لا يعطيه ولو كانوا حقا يرجعون كلهم الى الاسلام لما اختلفوا ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل ثم ينتهي الاجتماع ينتهي الاجتماع ويحيلون موضوع تعريف الارهاب الى الامم المتحده التي تصفهم كلهم بانهم ارهابيون اي ذل بعد هذا الذل واي خزي بعد هذا الخزي وهل بلاء المسلمين الا من الامم المتحده الله المستعان الوقفه الخامسه ان اليهود قد بلغوا هذه الايام مبلغا لم يصلوه في تاريخهم كله تصوروا يا ايها الاخوه ان اليهود وهم بضعه ملايين لا يكتفون بالسيطره على قلب الشرق الاوسط ويحتلون بلدا ويهددون جيرانهم دون اي اراده ودون اي مقاومه ثم بعد ذلك يسيطرون على اكبر دوله في العالم انها القطب الاوحد كما يقولون انها امريكا تدار من قبل هؤلاء اليهود سياستها عن سياستها يهوديه بحته متى وصل اليهود الى هذا المقام انهم لن يصلوا اليه في تاريخهم كله وهذا ان شاء الله يبشر بان الله عز وجل نصره قادم وذله لليهود قادم نرجع الى قوله تعالى وان عدتم عدنا وان عدتم عدنا واليهود قد عادوا الى الاصنام اكثر بكثير مما حصل في المرتين على خلاف بين المفسرين هل حصلت المغزه الثانيه او لا لكن اليهود اليوم يمارسون غطره لم تحصل في التاريخ وركبوا على الحمار الامريكي وغير الامريكي والاوروبي ليقولوا للعالم كله نحن اسياد العالم ولكن باذن الله سيقول ابطال الانتفاضه من كان على طريقهم ان السياده لله ثم لعباده المؤمنين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بارك الله لي ولكم في القران ولا تعني واياكم بما فيه من البيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللصائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم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 ما واجبنا وهل بامكاننا ان نعمل شيئا كيف ننصر اخواننا المسلمين في فلسطين الجواب نقول ان كنا صادقين بالفعل فان اوجها النصره كثيره من اهمها ان نفهم التوابع التي ذكرنا بعضها ان نفهم القضيه على وجهها الصحيح وان نتائج ان كل تحليل لا يمد الى الاسلام بصله ثم بعد ذلك ان من الوسائل الدعاء باخلاص وصدق مع الابتعاد عن الاسباب المانعه من اجابه الدعاء والله ان الدعاء يشعر باثره المجاهدون في ساحات المعركه ومن اهمها ايضا النصره بالمال كل حسب قدرته فيا أصحاب المال يا أصحاب المال هذا يومكم ويا أصحاب الجدة هذا جهادكم يا صاحب المال يا صاحب المال القليل اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال سبق درهم مئة ألف درهم لأن صاحب الدرهم لا يملك إلا درهمين وصاحب 100000 يملك ملايين فدرهمك قد يسبق ملايين فلا تحقرن يا اخي المسلم لا تحقرن هذا المال القليل قد يبارك الله تبارك وتعالى قد يبارك بانفاقك القليل اضعاف اضعاف ما اضعاف اضعاف ما يحصل لغيرك فلا تحقرن من المعروف شيئا تصدق ولو بريال فقد يحميك الله به من حر جهنم كثير من المسلمين يسالون دائما عن الجهاد وكيف يجاهدون اليهود فنقول من صدق مع الله في الجهاد بالمال فهو صادق ان شاء الله في طلب الجهاد بالنفس والله عز وجل يقول ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم من غيركم ثم لا يكونوا امثالكم اخواننا المسلمون هناك بحاجه الى الزكاه والى الصدقات ولا باس ان شاء الله بتقديم الزكاه لشده حاجه اخواننا هناك تذكر يا اخي المسلم الملكين الذين يدعوان كل يوم اللهم اعط منفقا خلفا واعط منفقا واعط ممسكا سلف تصور ان هذين الملكين في كل يوم ينزلان واعلموا ايها الاخوه ان تبرعاتكم ستكون ان شاء الله بيد ثقات وستصل الى من تبر الى ما تبروا به ذمه الجميع ان شاء الله تعالى ومن رغب في التبرع ولم يكن معه شيء اليوم فإن الإخوة سينتظرون إلى الساعة الواحدة والنصف في المسجد فالله الله في إخوانكم لا تخذلوا إخوانكم أيها الإخوة النصرة النصرة أروا الله عز وجل اليوم من أنفسكم خيرا اللهم تقبل صدقاتنا اللهم من أنفق هذا اليوم اللهم من انفق هذا اليوم نصرة لدينك وعفا على اخواننا في الدين اللهم بيض وجهه يوم القيامه اللهم باعد بينه وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اجعل صدقته نورا له في قبره وظلا له يوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم بارك له في ماله وفي عمله والوالد وانه وولده اللهم افتح له ابواب رزقك وادم عليه الصحه والعافيه اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم, في في فلسطين اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم على الحق اللهم تقبل شهداءهم واشفيهم وارضاهم اللهم ارفع الباس عن اسرانا المستضعفين في فلسطين اللهم امن الروعاتهم اللهم اطعم جائعهم اللهم انهم جياع فاطعمهم وحصاة تحملهم وخائفون فامنهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم عليك بشارون الملعون اللهم عليك بشارون وجنوده اللهم عليك بشارون وجنوده اللهم عليك بشارون وجنوده اللهم عليك بمن امده بالسلاح وايده ونصره اللهم العنهم جميعا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اصرحنا بذلهم اللهم اسقط دولهم اللهم انزل عليهم عذابك وردك يا اله الحق اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باعوانهم ومدد ومددهم من النصارى الصهاينه اللهم من دعم شارون بسلاح او مال او راي او اي شيء اللهم دمره تدميرا اللهم سلط عليه كل جنودك اللهم اهلكه بسلاحه اللهم اهلكه بسلاحه اللهم ارح المسلمين من شرهم يا رب العالمين اللهم انهم اعلنوها حربا على المسلمين باسم الحرب على الارهاب اللهم قاتلهم فانهم هم اهل الارهاب اللهم قاتلهم يا رب العالمين اللهم ارح المسلمين من شرهم اللهم ارفع عذابهم عن المسلمين في افغانستان وفي العراق وفي الشام اللهم انا ندعوك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم عليك بالخونه والمنافقين اللهم ارح المسلمين من شرهم اللهم عليك بالخونه والمنافقين اللهم ارح المسلمين من شرهم اللهم, اللهم عليك بالخونه والمنافقين اللهم ارح المسلمين من شرهم يا رب العالمين اللهم عاملنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاه امورنا اللهم اقيم علم الجهاد اللهم اقيم علم الجهاد اللهم اقيم علم الجهاد اللهم افتح للمسلمين ابواب الجهاد اللهم افتح للمسلمين ابواب الجهاد اللهم اعزنا واكرمنا بفتح ابواب الجهاد انك على كل شيء قدير اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ايها الاخوه سيبدا الاخوه عند الاضواب ان شاء الله لجمع التبرعات ونؤكد ايها الاخوه بانهم اخوه فقراء من الاخوه السابقين الفريصين على ايصال التبرعات ان شاء الله الى اهلها وهم يتبعون الندوه العالميه للشباب وفق الله الجميع لما يحبنا محمد